فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُنَّ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا وكم من قرية أهلك فجاء. Joe! So أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم <تصفيق> فما فقئت موازينه فأولى أن خفَت موازينه فَأُولَئِكَ الَّذينَ وَعَلَيَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صورناكم ثم قلنا للملائكة يسجدوا فسجدوا إلا إبليس فسجدوا.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 Don't be ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنك جهنم منكم أجمعين، ويا أدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئت ولا شجرت الفتكون امن الوالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراءهما من سوء وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقسمهما سَوَاءٌ أَنْتَهُمَا وَالطَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ولاداهما ربهما ولاداهما وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا ابني آدم لا كَمْ شَيْطَانٍ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزَعُ عَلَيْهِمَا لِبَانًا يَغْشَاهُمَا لِيُرِيَهُمَا ترونهم. إِنَّا جَعُلْنَا الشَّيَاطِينَ الشياطين وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الظلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ظلا اشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها فما هو البغي الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما كل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 17. ورسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين وكبروا هؤلاء اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعوننا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ في النار. كلما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَلَتْ أُخْتَهَا اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لغلاهم قالت توخروهم ل I'm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 ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد لفضيله الدكتور محمد والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزل ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و قالوا وقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة مدى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 129. قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل كُم لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم